الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استوي استوي استو... اقيموا صفوفكم وتراصوا الله اكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى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 الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله اكبر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 الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والاخره لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم لسنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يَوْمَئِذِي يُوَفّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ